وَجَال الْقَمَرَ فِي نُ رَو وَجَلَ الشَّمسَ سِاجَا وَلَّهُ أَ بَتَكُمْ مِنْ الأْرض نَبَاتَ فِيهَا وَيُحرِدُكُم إخْاجَا وَلَّهُ جَعللَكُم الْأَلْضَ بِسطَا للتَسْلكُ مِنهَا سُبُلًَا فِي جَجَا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 ولا تذرن ودوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا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 innaka in tadharrhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina illa tabara